أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندام حين يندم المسيء على إساءته والمحسن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 هو الإعلام بالمخوف على جهة الترهيب والإخبار بصفاته وربنا جل جلاله قد بعت نبيه صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا أحق ما يندر به ويخوف العباد به يوم القيامة الذي من أسمائه يوم الحسرة حينما يتحسر أصحاب السيئات وكذلك يتحسر المفرطون الذين فرطوا بالأعمال الصالحات ففي ذلك اليوم يجمع الله الأولين والآخرين في موقف واحد ويسألون عن أعمالهم عن صغيرها وكبيرها فيسأل الإنسان عن كل شيء ولا يسرق شيء فربنا يقول وأنذرهم يوم الحسرة هو أمر للنبي وهو أمر لنا إذ قضي الأمر في يوم القيامة سيقضى بين الخلائق بالعدل فربنا لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا وهم في غفلة هذا هو حال الناس كثيرا ما يغفل الناس ولكن من مقاصد الصلوات الخمس والصلاة خلف الأمة وتكرار القراءة وصلوات الجمع والعيدين وفي الخسوف والكسوف الخطب حتى لا يغفل الإنسان وهم لا يؤمنون تجد الكثير من الناس عياذا لله تعالى يصدون عن الإيمان قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملتنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء إذا ربنا يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها فهذه الأرض سيموت أهلها وربنا جل جلاله الحي الذي لا يموت وهذا المال الذي عندك الآن إما أن يرحل عنك في حياتك وإما أن ترحل عنه لا يبقى أحد إلا الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وتأمل هذا الرجوع إلى الله يرجع الإنسان إلى ربه فيسأل عن النعيم ويسأل عن العمل ويسأل عن الوحيد ثم قال الله تعالى وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبيّ أي وذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم أنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله فربنا جل جلاله قد ذكر في هذه السورة الكريمة رحمته بزكريا وذكر رحمته بيحيى وذكر رحمته بمريم وذكر ربنا رحمته بعيسى والآن جاء الكلام عن أبي الأنبياء واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا فربنا جل جلاله قد اعطاه الصديقيه وقد اعطاه النبوه وهو ابو الانبياء اذ قال لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ قال لابيه آزر يا ابتي لم تعبد من دون الله صلما لا يسمع دعاءك ان دعوته ولا يبصر عبادتك ان عبدته ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفع وتأمل هذا الأمر مع أول الصفحة وأنذرهم يوم الحسر فابراهيم عليه السلام قام بهذا حق القيام حتى مع المعاند اذ قاد لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يتلطف ويترفق بأبيه هذا إبراهيم الذي جمع الله له بين الصديقية والنبوة فالصديق كثير الصدق فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله وفي نصحه وهذا من ذلك إذ قال لأبيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وهو المصدق بكل ما أمر به ولذلك نقرأ القرآن ونفهم السنة ونصدق ما في القرآن والسنة وهذا ماذا يستلزم؟ يستلزم تعظيم العلم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين وكذلك يتعلم الإنسان لأجل أن يعمل وإبراهيم أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأب الثالث للطوائف الفاطلة وهو الذي جعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب وهو الذي دع الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العذاب فدع القريبة والبعيد وتأمل كيف أنه دعا قومهم ودعا أباه وصبر على ذلك غاية الصبر وتلطف غاية اللطف لأن الداعي يهتم أكثر ما يهتم بجلب الآخرين إلى الله تعالى فإذا دعا القريبة والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه وكان ذلك باللطف والرفق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 يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك له إن الشيطان كان للرحمن عاصيا حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي إني أخاف ان يصيبك عذاب من الرحمن إن نت على كفرك فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له وتأمل بأنه قد جاء بذكر اسم الرحمن فربنا جل جلاله هو الرحمن الذي رحمته في كل شيء بتنفسنا بشربنا بأكلنا في كل شيء فيه رحمة الله ومن ذلك العلم الذي يعله الله تعالى واصلا للعباد وتأمل خطاب الأب لابنه قال أراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي منك وهجر مليا قال آذر لابنه إبراهيم أمعرض انت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم لئن لم تكف عن سب أصنامي لارمينك بالحجارة وفارقني زمنا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي وتأمل هذه الشدة مع حسن الخطاب والجواب قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية قال إبراهيم لأبيه سلام عليك بني لا ينالك ما تكره مني سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية إنه سبحانه كثير اللطف بي واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا عسى أن لا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعاء ربي شقيا وتأمل عظيم الجزاء من الله تعالى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 جعلناه نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا وجعلنا لهم ثناء حسدا مستمرا على ألسنة العباد واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى إنه كان مختارا مصطفا وكان رسولا نبيا وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يقص رحماته على عباده ربنا جل جلاله يقص رحماته على عباده لأجل أن يسير الإنسان على طاعة الله تعالى ففي رحمة الله تعالى بعباده تنشيط لكل إنسان أن يكون على هذا الطريق بأن يسير على طريق هؤلاء، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وتأمل ما قاله السعدي يقول: لما كان مفارقة الإنسان لوطنه وما ألفه وأهله وقومه من أشبِق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة. ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه واعتزل إبراهيم قوبه قال الله تعالى في حقه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل يعني من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالم ووهبنا لهم أي إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من رحمتنا وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالح وجعلنا لهم لسان صدق عليها وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها الله لهم لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه وهؤلاء من أئمة المحسنين فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي فذكرهم ملأ الخافقين والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين وإمة للمهتدين ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة وذلك فضل الله أتيه من يشاء والله ذو الفضل عرض. إذن على الإنسان أن يكون على طرائق من ذكرهم من الأنبياء والصالح وأكثر شيء على الإنسان أن يتابعه الإخلاص لله وأن يكون مخلصا لله تعالى ثم يجتهد الإنسان في نيته وقلبه فيعاود نفسه على ذلك من فوائد الآيات لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركا فيه مع سارة ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة وحفيدهما ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاقه طبعا رحلة إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا عليه وسلم ذكرها الشيخ فهد العمار ورسم لها مخططا فليرجع إليها في تفسيره لهذا الصفحة التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل الأسماء في مناداتهما المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيد الرحمة إذا الإنسان يستذر رحمة الله بشثرة طاعته وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه وإبراهيم عليه السلام ذريته من أئمة المحسنين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته